سورة فصلت فصلت يعني ميزت وبينت و بينت سورتي كلمات دهاتي نوك اوات سه افكلمات دهاتيل بحث القران ايه كالصفات القرآنية. فصلت يعني قران هم مويهات يا لجداكرن ويا دياركرن ميزت وبينت يعني هم مشتركات يا دياركرن والجداكرن هم اواتتوي دهاتين الجداكرن قران هم اواتكني وانيا كريا آيات آيات، سورات سورات، وسورات اشهر سورات الشن آيات او بيكاتي وفصلت معنا هنده يتده رب العالمين وانيا بما اف قرآنه قلق <تصفيق> جولت علماء الظانين يتده اوتين وانيا اسماء الله الحسنى نوفد خد الصفاد رب العالمين يتده هاتين اوتن وبشلينجي بحسي بيغنباره هاتيا كران بحسي وا أماتي بلينو رب العالمين هنو اوتين يتبحسي واقصاد ويد هاتين اوتن بعسي أخلاقه يهاتي يكرن بعسي عباداته يهاتي يكرن همشت عليك هاتي ناف كذا هالنافس ورد ناف قرآن دا يهاتي كذا كرن وفصلاتيش هيك المعنوي يعني همشت كوماتين ديار كلي فصلات يعني همشت كومات قرآن ده يهاتي ديار كرن ششتك نم ويد ناف ديني دا وكمرويد نزيك خداب كتو ومرودير كتن الجهنم رب العالمين ناف قرآن دا صلى الله وسلم ناف حديث خدوما وما يديار كلي, كلي. هك وب درجينا جدودي بكرتي يا جدتي فشتين رب العالمين يا جدتي بين عباد الله عليه وسلم ما في القرآن بيتنا خارق لتبين للناس ما نزل إليهم تجوب سرت أ وتبخلك شلاب كي وخلكي ديار كي تفصيل ده ونية عمليا تدب خلكي كي ما جدتي واقيم الصلاة نواجهكن فشتين يا جدتي بين عباد الله عليه وسلم تدب خلكي ديار كي كي کاریش تو فنی بیژن کرد، چند بیژن دیگر کاریش تو فنی هر بیژن که چه تلا بیژن و چه تلا کنن، چه حرکاتی دینه کنه، او عاید پیامبریسال الله و علیه و سلام. و نیا و چه فرق نیست، بیچنین خودی غدی، بیچنین پیامبری غدی سال الله و علیه و سلام. چونکه خودی القرآن ما ای محمد سال الله و علیه و سلام افکارانه بتوانی که لی تبینه لی ناسی. لی تب و خارکی چه لی کهی؟ عملیا دیار کی؟ اوسته خودی اگوییه پیامبری صلی الله علیه وسلم دویه بودی آرکی رب علییه اگوییه ماونی اول زینه اف کن اگه کربن حدی و افندیه و هاگ کجبن حدی و افندیه و هاکمیر بید افندیه و هاک جن بید افندیه پشته اینجی پیامبری صلی الله علیه وسلم اف حدیه چه لیکن یه تطبیق الله علیه وسلم عملیاً یه تطبیق کل جا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم أفعي كل واي سورتها طبعاً ظاهدو حرفة داسبتك كهف سورتنا ناف قرآن دايتهين داسبتك وظاهد حاميم داسبتك هف سورتن أفعي كل واي بجني الحواميم الحواميم يعني أفعي سورتن أفعي بش داسبتك حاميم وف حرفة حرفن كاللغة عربي ظاهد حرفناه ألف حرفنا وشين حرف ديناش يواديا بهك إنان. برشير رب العالمين يألف حرف جوتنا طبعا شو معنونين حرفنا شو معنونين بحرفنا أما سري سورة تاتين بوعجازة قرانية دبزان القرآن معجزة يا قرآن معجزة يعني أخذنا رب العالمين يوم ربونيا كشناشت ويا قرآن الشيء كأفا عجازة. العجاز أعز بجما تعك توزلكي وراء إيكاهو شيكا هك تنشي وشيكا أفا أعجزت عنه تبقى نبوش جدي بل هندش عبد العالمين قرآن بما هنا تي وقت مشرقة تقول يا بغمبالي صلى الله عليه وسلم هف قرآنات اللوني خراءة شكري يعني دعجات تقول إيكا المروفة كهيوانيا نشا بغمبالي صلى الله عليه وسلم يعني تقول بغمبالي صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتبها تقول افهو الدرون او خرافات جران بغمبالي صلى الله وسلم حاشر الله لقرآن النوويسين يجرب العالميني في حرف يدئن على سرية صورته يد عربة هر وكي يد بيشت عربة يد بيشت ما في قرآن وأي هذا هر كساكيريها بتبشر عرباش كا من لا يرب العالمينناشة ما في قرآن ما في حرفناش ما حرفنا كل عثمان وما إنا بنحولين حرف بنكسر نظير معناه حرفنا جلي عربا ما يمكن بيتعوف نقالي عربة ما بظهر شيء زي وارن وبشام پیغمبر ان شاء الله واسم الله خرج هيك يا بوي كلام كم قرانه كواكب و مبينا و هيك و ناش يا نش هيك انا رب العالمين ايش تبو سفك قلت ده السوره تو هيك و ناش يا نش هيك انا رب العالمين ايش تبو سفك قلت السوره هيك و ناش يا نش هيك بعدين رب العالمين قلت فان لم تفعلوا ولن تفعلوا قلت ناش يا نش هيك والجيره باش هطار وجاء قيامه لكش ناش هيك كش ناش هيك بو كش ناش هيك و هذا رب العالمين يا خواري أفنى رب العالمين يا مجا بكمال ودريسيه يا ده أي شو جرى كاسنة شد يا يا رب العالمين شيء هو العالمين وني يا رب العالمين یا عادی بید یا اوتوماتیکی بید آه این امچیت که یه غروب بید نه بلایی که وکی آر بان عالمیه چیت نمرو به کیش طبعاً مرو فخضان و نیم رو فروت ام هاک ام بیشند هاک ام سر مرو به چی تنه چی که این سر مرو به کیونی آنده سر مرو به ما بیت وی هندی چتکی ها حجمه هندی عادی همه ه تا امشین سریم رو به کیچیگین هندی هند آلاتی داده هیں و اونشته دعایی بجده هندا و نزاع هندا میلیارات میترت وایری ماده هم هتا امشین آو چند جیهاز وی بس سریم روی داده نمونیا و شولت گانویا و گل گیانه مروی بس اول سریم روی داده بج مع اک قوبقید که حجم وایه هندی عرضی بین و بسته بس چیپ کن و چندشته دیش و چند ماکینه دیده هن هتا ه دو بس سرکی چه کنم؟ من اف اول لاری خورن بچینش تو چینکی دیام؟ منی اف چینکی دیام نشینیش چه کنم؟ بس اول لاری خورن بچین بشه هکه، هکهم چه کن؟ هکهم چه کن؟ یه وکی که بو چه میکن؟ وکی مربی نه وکی ما چه او؟ منی اف یه صنایعی چه کن؟ یجنه ای جا را بو؟ چون کی او چه کنی؟ آب؟ منی اف سرکی چه کنی؟ خودی چه کنی؟ چه جا را بشه نشید؟ برهندش رابطه عالمی یه قولیم از شکل و نوافشله حرامن، چونکی یه قولیم که کپیش نابی منافس که بکن، خود بکن. و بس الله عزیز بیش رابطه عالمیش حیث اخذ سیاب. کس ویز عالم تر میآ، ممن ذهاب یخلق ک خلقی. اول کس که بچیت اشتاکی چهکت یوکی رابطه عالمی. بلاوی نجیت. بعد میشه کپیش نابی. برهم درجات همات رابطه عالمی مستوای براشکل و نوافتی مثل هنچه ات کن. بچه احیو ما خلقم. بچه ما رو حب نيا وكنت زي راكن، وبيجمعني يا ولله مزي راكي نوع ماش ذيك شيء الركيع رب دنا الله السلام، نيا وليس بينافخين، يعني كاسناش روح يبد تبريش، نيا وكاسناش تبدأ شيء نابي، الجا أوش نيا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 هي كامله وهي او صفات رب العالمين كقران ايه كل صفات رب العالمين يا واخف ناويا وكذا ترب العالمين تشفيه كامله وتشعب وكيمات دينيه هل هو اب صفاتك واخف ناو رب العالمين كقران رب العالمين يا كامله وتشعب الدنيا كاس نشي تش جرايكك نجف حرفه تيتينغوتن بوند بو اعجازيه على ما يگوتين بو هنديا ما كيف هندات عربو چی دو قرآن بعربية هاتی خاره و زمان عربی هاتی خاره تو بیجی تو عناد جال کی و ترکیبی جال کی بیجی و نیا کدی واره بمن تو شعره که چیکه بلاغه و فصاپی بونی زیره بون آو سرگفتی سبیند. هر که کار دستکارکاریه کر بو جال عربا میاد و زمان وو و شعرت وو این ل ساسرت يافتن چونكي هم هم زيركتر بن الناف لغة عربي دا و ناف عرب ودا جرب عالمين شوين يا هر ويكيد ليش دا عربوني وكيف اندتت ودا مقبضنا بيرن برس الله عليه والسلام تقران لنا لقرا تشيكي ودهونش قرانه كي تشيكن وكيف قرانه انه نشيان وايك الو دا العلماء يقول اف ناف حرفا ندا اشارته هم اندتت هاي كرام العالمين باشياء قرانه معجزه او ليش دا عربه مقبيش نابي قرانا فواكب بيتي كان همغا بدي وحرفانا تشد بسيه قرانيتي ذلك الكتاب لا ريب فيه ح تنزيل من الرحمن الرحيم ح والكتاب المبين همغا بدي وحرفانا بحثي تشد بسيه قرانيتي 40 مرات قرانيتي و هي رجديسه دي وحرفانا بسيه قرانياتي يوم التنزيل من الرحمن الرحيم يعني اف قرانا يهات يا خارجي لاني رب, رب العالمين وهذا دليله العالمين عثماني ويسر عشي شنو تنزيل يعني ايش تنزيل يعني ود نهار يا اين نهار هو نهار هم غاڤلكيريا سري بو بنيه نهار نهار هم غا دليله وقرآن بره دييت بجد تنزيل يعني قران عثمان ربراميه چليك دي يا اين اخاره اربك عبد الله بن عباس بشيد رابع العالمين يا اين همو اينا بيت العزة العثمان الدنيا دوني همو كامل چشتينگي بو پیغمبر يا اين صلى الله عليه وسلم دچنده مده بيسو سوره مده بيسو سوره بيچ بيچا چن آيات چند آيات سورة سوره يا اين اخاره بو الله عليه وسلم تنزيل من الرحمن الرحيم لاني رب العالمين ياتي يا خالي لاني وي ربي أبي أفد دونو الرحمن الرحيمي الرحمن الرحيم دونو بت رب العالمينه وفنا فهر دو معنى صفة الرحمة يتدو هاي يعني خداني الرحمية ورحمي شوان يعني باشي بو عبد الخود فيه وخرابيه لديهت كت يعني ايك الرحمة ما ظنه رب العالمين وما صري الرحم رب العالمين قل قرآن یا این آخره. رب العالمینی ماست رحم اهل عدیده همه بریه که چی هست این آخره؟ قرآنه. کشته این جهانیه نعمت دیتین. چون که نعمت قرآن و نعمت دینی و اسلام و پیغمبری صلّا و سلّم رب العالمی جال مکری. بلندی رب العالمین بچیت خدای رحم مازن. ماستن رحم جال همگوکری که بو میشه این آخره قرآن یا این آخره. اون گشته رحمت چیه؟ ابگان قبیل en ce moment-là, on therapeutic to Vérahme. Ainsi, qu'une offre Vérahme là-bas, est-elle att Fernanda etienne à défauter la réalité de la richesse Ou qu'une des offres de la méthode ou a Provinient-la justice et cela a des s trapices et les à Lisboner, elle ne veut rieninder. En expliant dans lequel vom le소� Windows on devrait aller dans الرحمن يعني رب العالمين فذاني رحمه جلك جلك او ما ظنا رحمه وي الهموشتي كي كل شيء طبعا من العالمين هي رزقي و مالي بس نا اتا ايمان داره ده دا تكافراش فالعالمين اف رحمة قال هم مو تشتاكيه كري خود قل حيوانات و قل حشرات و قل هم مو جتحي. اف رحمة عامة رب العالمين يداني بل هنده اف ايكل وا رحمة رب العالمين چلي كري اينا خارب و عادي نو تنه ايشت هات يتين برجه قيامتي اف ايكل وا رحمة او امنو كدبينين ونهى اف رحمه و اف باشي و رب العمي شاور روش بو متين تخاري و قلمت كد افا رحمك رب العمي ينا خاري ويهو دو باشك الي سر كي سر اهل عردي همي هلوكي پیغنبر ابوت سع الله عليه وسلم يو يتونه بني حيوان ده پیخو بلند كد دو چهج خو أزيد ندد مشت افا او رحمه و رب العمي شل اي كلي افا دو باشك الي سر و مخلوقاتنا هما اما نوتوناه تردتين بو كيري و رجا آواه این آخره. و دقل نونتنه دی همه حاضر کلی بکه با عبدالله قوت ایمان دار. هم مو بکنه با عبدالله قوت ایمان دار ربعمیه حاضر کلی. و نیا ایک و نیا بیشی. جامر هم دینی بزحمت نکر ربعمین بررحمه ایک یا این آخره با عادی و نونتنه تهردیم برج قیامت وای فق نامد حق نو دراسه. ربعمینی ایک یا این آخره عادی و بل وکلی ناف و مخلوقات نده ما و نونتنه الهالجة المرجع قيامته أما رب العالمين نافقر آية يقول لك أفنوتنهب كينا يقول وكان بالمؤمنين رحيما يقول أفرحما وتيبت بزبك يا وإيماندرا ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقونه طبعا مش رحمة منها مش تلك فادتي أو رحمة خاص أو رجع قيامته أو نوتنهب كينا مروذ متاقينه متاقئة وبيخذ قارزين الشركة وكفرة وبدعاء وقناحة وخرابية واختي قناحة كل زيتة وبيتكتو وعمل صالح كتو عبادة رب العالمين ورب العالمين قالك ويقول بحسي إيمان دارة ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ويقول أمر بالمعروف بكي يعني بيجي على ذي بك باشا ونهي عن المنكر بجيف نشكه وخرابه ونفيجا بك زكاه تبدي وشوبليه خذو بيغامبر حديث على الله وسمى دي سناده بيغامبر تشي ووتئ اولئك سيرحمهم دا رحمه الله هذه في صفاتها ماتد بن افن او تراب على الله وجار الرحمن يعني خداني رحمك وقال هم رحيم تيد يعني رحمه أف كلمة الرحمن سر وزنا فعلانا وأف وزنا ناف لغات عربي يدل على العظمة والكثرة يعني وقت بوتي رحمن يعني قالك وزوره وموظنه بس تشي ناف لغات عربي دا لا يدل على الدوامي معناه هندي نياك وبردواما دو كاس ويهزرين اكا بجد رحمن رب العالمين يو تشي يو ونيا ويو موظنه بس مدكي كيما وده نومي لما زين افرح ما بردوامه اش غاب عن نوفا كديش بخدانيك كيه ك الرحيم الرحيم يعني رحماويك ياش وبردوامه الرحمن يعني خداني رحمان قال والرحيم يعني رحمته هيب همو والرحيم يعني وكان بالمؤمنين رحيمة. رحمة هذا رحمة رب العالمين والمدى عم عموجيك خرذ بين ودلي ما خوج بيدو كيف ما خوج بتبتيه كتاب رب العالمين وتفسيره قراني هذا ورحمة رب العالمين خاص بكدا بلي انت طيبتها بك ايمان دارا دا بلي ايمان بردلي واشينك عمل صالح بردلي واشينك وذنوبه بردلي ماراشكات وبش تي ان رب العالمين دنيا هدا بشفواني واتك قد والدنيا هدا واتك واد قد دفاع عليك قد ورجع قيامه تجلب بشفواني وقت او رحم بكينا وهو إيمان دارنا وكان بالمؤمنين رحيمة إيه ودي أفناها كناوة الرحيمة كرحمة طائبة أما رب العالمين إيمان وعمل صالح بدل المروف الشرين كتو وغنحة وخرابيات بدل المروف راشتة ومروف تبارزي دل خرابيات الدنيا وآخرة هذا بس يا طائبة بكيفة وكان بالمؤمنين رحيمة أما الرحمن وني عام رب العالمين رحمة بهمي داد هم همو مخلوخة داد بات وظلم الكاسي نهاية كرة و باشيو فضل رب العالمين سرهم المخلوقات إذا دحره كل آخرين إيش رب العالمين شنوا كذب ظلم الكسناك ونيا خوييكي أود جهنم إذا خوييكي إن الله لا يظلم مثقال ذرةٍ نيا هدي وقولامي الزر ويتكلمون رب العالمين ظلم الكسناك بلا تشجب بلا كافر يشجب بلا مشرك يجود بلكو هميك كيا شيء قال كذي همو عدالة وفضل باشيات قال كذي هو أويش إنو في جهنم إذا أويش إنو في جهنم إذا رب العالمين باشيات قال أو جناحه كريم، هر إيك منيبدأه أبو حسابنا كذي، بعنصبه أبو حسابنا كذي، بعصده أبو حسابنا كذي، كأندي أبو حساب كذي، أب إي جهنم دا دار على الأقل ده عمشت کهی باشیت دهی مرو وعوییه کافر اویه مشکر اویه جویند ده تراب عالمین ویست ازاب دین خودش کدوس تزاب سنّت پیامبریت کل الله و سلم و پیامبریت الله عليه وسلم و سلم و رب العالمین هر چیه دتی هر راستی دتی هر باشی دتی هر رحمی دتی و هر مال ویز و تاج جن و یابویه لب چیکد ویابویه لسیار ویابویه ل نه همه میکبویه ل نه ب همه چیه ب همه رحم رب العالمینه ن الرحمان الرحمیم این د خدا ن رحم بردوان يا رب العالمين وما صير رحم رب العالمين قال لك يا اذكرنا رب بانا هاله تنزيل من الرحمن الرحيم وموصرين رحم داسو ك او رحمن رب العالمين هل قدين وتجلي او دنيا دا كاني داس من بهت هاكم ربي شكر تنزيل من الرحمن الرحيم يعني اكو حسكن من الرحمه ماظنوا يا رب العالمين يا ويا عام ويا خاص هم بدا اسكو بينا چبكان تنزيل من الرحمن ذي هرم ومعناه با تنزيل من الرحمن الرحيم ايش يعني هقران رب العالمين بوگينا خاريه هم چيات دهي هم رحمه وباشه وعداله تديهي شو جرا چي تدانيه شو جان ظلم تدانيه شو غدر تدانيه ظلم وغدر وخرابي ويا الكاس ناتيه كنوف كريدو ناف بقرانه دا ناف في ونه في شريعتي دائما خده إنا خاربو في صلى الله عليه وسلم نل ميرا ونل جنا ونل مازنا ونل كتكا كس نهاتيه كرام؟ همو چيه؟ همو رحمة تنزيل من الرحمن الرحيم هفخدانه هي يا رحمة مازن ورحمة زور ويا بردوام ويا تايبت ونيا چجارا؟ هاشا چطف ده هيته اتهام كرام چه؟ أب ظلمين أبعلمين بج ما أفاها هاتيا خارلالي ونيا ربکی که خدان رحمه همه مواصره و همه زودتره و همه بعد دوامتره و, و افا او رحمه نو که ایک دو داشت بین همو بسببه چی ها؟ او رحمه و رب العالمین اینه خلو توزیع تی سرمه و اینه وقت دوت بینی مروفه که در رحمه او نیا مروفه که دابد یا هم حیوانه که دابد او ده چی باشه که دیل کد افا اف رحمه که را ها دیا افا او رب العالمین ایک یا اینه جستف خدا نیز رحمی حاصل دیش کرد نه زلم میکرد آن قانونه که دانست که چطور باید تغدرو خرابی داده بید نه در رب العالمی و باشی و عدالت و و فضل ادگل ماکری و باشیت گل ماکری او کسی که ویندش کرد و نه او کسی که هر مرد را خرابیت آخه نکه هم که و نه به رب العالمی مزلمیت کرد این نشد ولله ایراد دارم نه زلمار والا ایراد داوودی از زورمال بچیگردی کردم. والا ایراد از زورمال میراتی کردم. هر قانون که همیشه خدای بود بید. القرآنی دو آن حديث الله و سلام. و اتهام را بر عامل که چه الزورمال و تبعیب زاند و نیا وی شریکت کرد کرد. و نیا علنا شریک را بر عاملی کرد. بعدا شریک و نیا کرد. مشترکت مکی و نیا فعال نکیه. مشترکت مکی و نیا معتقد به الرحمن الرحیم و جوراب عالمینه. نیا چجور نبودیا. ونیا رب العالمین غدرکردی. جور نبودیا ونیا و شرکت گویی اوه منیزی اما نه اتهام رب العالمین نکردیم که. نیا بضممت غدر. اینجا مکه عین نافین بسرمان و براساس خدا نه بسرمان چجور چت کرد. بیاد ولله فایده و نیا رخ ناصرهای. و فی حديث بیان بس علیسم رخ ناصرهای. ولله فی غدر جناتی. ولله فی غدر میکنی اتهام رب العالمین ضمت نبودیم. وی چو بشنم این نافکریده. نا في إسلام دا ونيو أفاي يشريت رب العالمين تاتهام رب العالمين كلفت شاء أبظلمه ورب العالمين ناف قرآن يا الرحمن الرحيم هم سورة كي غير صورة توب نبيه هم صورة كه سراب بسم الله الرحمن الرحيم أفهم ده رب العالمين ونيا بترحمه يا بخوجتي ناف قرآن ده الرحمن الرحيم اتهام رب العالمين كتب فهده ونيا وفازمه فشو سر خطرك فأبخلته وبيبكت، طبعاً ميني قال جرى القرآن ده يقول يا قل كل أنتم أعلم أمي الله، طبعاً بجد بمهونك شيء ترخوذ زانا، طبعاً مئة فقان نادن حمر رحموا عدالة باشيت ده، هو إذا نكني شاب طبعاً ميد الحاشة، ألا يعلم من خلق وهو الله الطيف الخبير، أبي ام شيء كذي ما هو نزانيت، يعني ب أو شيء تراه ما نزانيت، أو همار رحم تراه أو باشيت جهنت معه ما هذريش نوكي إنه نو ما أو هستيش بينا كذيه. و المديل خرابي ما حس بناك دي وما ها غاليا اذا همو يلالي كه عبر عالميني تنزيل من الرحمن الرحيمي و او قانون وياسايا عبر عالميني داناين جا چه ميرا دانا بن جنا دانا بن چه بو حدو کا دانا دانا بن چه هر صنفا کی دانا بن چه بلعوة تديب مني إن شاء الله وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق>